Bye. بضع جمره واشوف هذه الماسيه جوا قلبي وصبره الهم ما هز باسي الهم ما هز الهم ما هز باسي مهمل وجبضعه جمره واشوف هذه الماسيه جوا قلبي وصبره الهم ما هز الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي العمر يا أخوي مرة والفرح ماه بقياسي كم مرة أتى حرة وشوف عمري يقاسي وشوف عمري يقاسي وشوف عمري يقاسي مؤمن وقابل عجبان وشوف هذه الأمر الهم ما هز باسي لكن أنا باتجرا مثل الجبال ال وما سيشامخ ولا هنت مرة صباح بخير و ما صباح بخير و ما صباح بخير و ما سي مومم وقابض ع جمرت وشوف هذا ما يا قوم وقابض الصبرة الهم ما هسيب الهم ما هزباسي، الهم ما هزباسي. يا روحي يا مستقرة، ما فعد كثرنا عاسيلك في صلاتك من سرة، خوفك من الله أساسي، خوفك من الله أساسي، خوفك من الله أساسي. ومن وقابض على جمرة وشوف هذه المآسي. And we'll get up in the morning. The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 والسماء الهم ما يهز الهم ما الزباسي، الهم ما الزباسي. له غريب أمر، ونه بضيق أوىسي. الله خلقني بالفطرة، أحب أهلي وناسي، أحب أهلي وناسي، أحب أهلي وناسي. الناس. ودل وجاب وضع جمرة، وشوف هذه المعاسية قوي قلبي. الهم ما هزباسي باسي, باسي, باسي الانسان عند الله قدره لله تخضع حواسي ما دام لي روح حره مخضع للانسان راسي مخضع للانسان راسي مخضع للانسان راسي من وقابض ع جمره واشوف هذه الماسيه دوم جنبي صبرت الهم ما هز باسي الهم ما هز باسي الهم ما هز <تصفيق> Ah yeah, ah